You're my who mm -hmm. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة Altyazı M.K. for all Thank you. وما <تصفيق> <تصفيق> man I'm moving you. a mm -hmm. سجدوا لله الله لا ت there is والله مولاي، <الصحيح> الله سبحانه Altyazı M.K. That e Let you call let him ولو جعلناه قوان Oh, yeah. يدعي